الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله ربه ورحمة وهلاية بالعالمين خيدينا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فبعد فهذا كتاب شرح مختصر الشيخ قليل بن إسحاق في شقه إمام دار الهجرة والإمام نابد بن أمد رحمة الله تعالى عليه روعي فيه تقسيم النسائر السقهية فالاستجيال لها ترتفط افتقرات الكتاب الصورة من صورة وقد قامت بشرفة اعجابه بهذه الصورة خدمة لطلبة العلم الباحثين الشيخة كان للخواري وقر الله تعالى لها وجوى بديها وجعله في مجال حتماكها والشرق يثير على المنهج التالي اولا رعي التقديم الكتابي بمؤادرة عن الفقه الماركي والتعريف به وفي أشهر من خمفاته وبالمنعه التي يقوم عليها ثانيا تمت ترجمة لفضيلة الشيخ خليل بن أسحاق مصنف الكتاب, مصنف الكتاب رحمة الله تعالى عليه والتعرض لجوانده من حياته ومصنفاته ترجمة بصورة مناسبة ثانيا تم بطمتني الشيخ خليل بالشكل بطا دقيقا نظرا لأهمية ذلك ومثلا شرح الكتاب شرحا ثقيا دقيقا مستنزا من شروح خليل القديمة المطبوعة والمتداولة واحتج في بعض نسائبه الى الاستعانة بكتب كثيرة اخرى من غير شراح الشيخ خليل واحيانا بعض الكتب الاخرى من النظام الفقية الاخرى تن توثيق النصوص والاراء الفقية التي يورينا المصنف وكذا الشارح اي سيقا علميا دقيقا من مصادر المذهب المعتمدة ومن مصادر المذاهب الاخرى ان كان الرأيه لمخالف في المذهب او اكتيج لجالك بعد ذلك تم ربط ثقرات الكتاب بثورة متناسقة في الشرق بحيث لا يشعر القارئ بانقطاع الفقرات بعضها عن بعض، وذلك من سوال تتابعنا بحيث يكون الكلام متصدا ووقع تنويعا في ذكر مسائل الكتاب ففي بعض الموابط عبر عن المتألة بعنوانها وفي بعض المواضع وضع نفس المصنف وكن الشرط عليه بعد ذلك كنت سير على منهج متنوع في ذكر لفظ المصنف وعباراته التي يستعملها، وذلك بالاستعمال او باستخدام عبارات شقية متنوعة نتلق واشار المصنف الى كذا وعبر المصنف عن كذا وفي هذا يقول المصنف او على حد كلام المصنف غير ذلك من العبارات التي لا تشعر القارئ بالمال للسآم تم تخليج الآيات القرآنية والأحاديث والآثار والقراءات الفقرية وضعب الأبيات الشعرية ما أنكن حيث أنكن التوصل للقائل مع عبث الشعر بالشكل وتم على منهج حديثي معين في تخليج بحالي دعتم ذا في العزو والتوفيق للكتاب على الطبعات المعتمدة بكتب الشيخ قليل او شراح الشيخ قليل كطبعات مكتلة الحربي ودار السكر وغيرها من كبروات المكتبات العربية والاسلامية الله سبحانه وتعالى نسأل ان يوثقنا في هذا العلم وان يجعله طارقا لوجهه الكريم وان يعمى نفعه لطلال العلم وباحثين وان يجعله في مهيان حكماتنا انه نعمى النولى ونعمى النصير وحيث فرغم من الحديث عن منها بشرح الكتاب فلنشرع بعون الله تعالى في شرح كتاب الشيخ قلوذ نقدمين قبلنا بملاحظات او بتعريفات عامة سنستعملها فيما بعد خلال شرحنا للأبواد الفقهية هذه المصالحات هي التي ذكرها الشيخ قريب في مقدمة كتابه والتي تمثل رموذ الكتاب او مداخله التي يحتاج إلى فهمها القار. فنقرأ بالله التوفيق. أننا سنقرأ بداية نصف النص أو نصف القطعة التي نشرحها. ثم بعد ذلك نبتدي في شرحه. وفقنا هو مأهود في هذا المقال. أولاً يقدم الشيخ خليل رحمة الله تعالى عليه في الله الرحمن الرحيم. يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكفر قاطره لقلة العمل والطقوى خليل بن إسحاق المالكي الشرح ابتداء المصنف رحمة الله تعالى عليه المتطرع النفيس بالبسملة وهذه عادة علمائنا الأجلاء فالبسملة هي التي تتدئ بها سور الكتاب العزيز كمان في ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ بها في مكاتبات إذن وراء الطائره وقدره في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر زيبان لا يبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فوأدفه والبسملة شاملة لطائفة من المعاني الثانية معرض على بيان فرص الله ألباء الريفتعانة وإسمة اللغة هو ما دل على مسمى رفيد الطلاع ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن لغنان الله سبحانه وتعالى علما على الذات العليم من نصن بهذا باسم علم، ومعماه ذي الوهية والعبودية على قلق أجمعين ونذكر علماء اللغة في اشتقاقه كلاما طيبا أشهر ذلك أنه المشتقل من آله له ألوهة بنعمى عبد يعبد عبادة الله سبحانه وتعالى إله بمعنى نألوه أو, أو أي عبود وقع خلاف بين علماء اللغة في لفظ الله عز وجل في لفظ الجلالة الله عز وجل أنه عربي أنسرياني وأنه هو مشتق أنجاني وخلاف ذلك طويل مما دفع إمامان ابن القيم رحمة الله تعالى عنهم أن يعيد على بعضهم هذا الاختلاف فقال في القصيبته المشهورة ومن المفائل قول قائلهم بأن الله أظهر لفظة بلسان وخلافهم فيه كثير ظاهر عربي وضع ذاك أنسريان كذا تراه هن الاصحاب كانوا يرى ام جميل او لان مشهوران هذا من الله الاظهر الفاظا متى تلفان بها مدى الاذنان يشير ابن القيم رحمه الله تعالى عليه الى انه لا فائده من هذا الخلاف مثل هذا المقام فلفظ الجلاله لفظ الجلاله لفظ الله يعد رجل اشهر من ان يختلف فيه او يطرب في اشتقاقه او اقله الرحمن او بالرحمه الواسعة لجميع المسلوطات والرحيم كما ذكره العباد هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين مصداقا لقوله تعالى في الكتاب العزيز فكان بالمؤمنين رحيما قال المؤمن النحاس روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أما قال الرحمن والرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرط من الآخر فالرحمن هو الرقيق والرحيم هو العاقص على طرقه بالريق قال الإمام محمد بن كعب الطربي الرحمن بخلقه الرحيم بإعجابه فيما اتبأهم به من قراماته من واحداته الرحيم إن اسمه الله عز وجل واقع خلافهم في الإسمين الكريمين هل هنا لفظان عربيان لحكم الأصل أم وعربان كمانا مثل الثلاث السابق الذي سار في لفظة الجلالة فوناكنا قال إن اسم الرحمن اسمه عبراني وأيضا العربي قال الإمام الكثير في تسهيله من الأمداري في عن المغرق أن الرحمن اسم عبراني وليس عربي فقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن قال أحمد بن يحيا الرحيم عبراني والرحمن عربي فلهذا جمع بينهما أو جنع بينهما قال أبو الإسحاق وهذا قول المرغوب عنه فأنت ترى أما انتهت فرق بين الرحمن والرحيم فجعل الرحمن معرّبا والرحيم عربيا في الأرض وعنات قول آخر بأن الإسمين الكريمين الرحمن والرحيم كل عربيان وضع واصلة للأمور الكادمة أولا المجررات أو السيبيلات الخائرين بأنهم عربيان أولا أن معرفة العرب بهذه كثمية من قديم الثمان معرفة العرب كثمية الرحمن معيشة قديمة وذلك وارجا في اشعارهم قال جند ابن سلامة الصعبي وهو من شعراء العرب المعظم عجلتم علينا إذا عجلنا عليكم أنا واشا الرحمن يوقف يوقف ويطلقه عجبتم علينا إذا عجلنا عليكم لما يشأ الرحمن يأطلوا ويطلق حتى مسجدنا كذاب انتهى هذا الاسم عن معرفة ولا شك ان الكار العرب هذه التثمية انه هو كفر وعناب ليس جادا بحقيقة الاسم كما ذكر شعرائهم فالعرب كانوا يعلمون قيمة الاسمه على التثم الا انهم هاجرون عنابا منهم او جهودا منهم لهذا الاسم الكريم ثانيا ان القرآن الكريم نظر بيثيان العربية نبينا قلنا فتثنى وتعالى يقول والله لتنذير ربي العالمين نزل به الروح الأن وعلى قلبك لتكون من المنذرين بثمن عظيم مدين أنا بناء القرآن عربيا، فإن أصح ناس القرآن أو أصح ما أورده القرآن هو كلام من كلام العرب، وابن الاسمان الكريمان كان من سادات القرآن. وتجل حكمة الله عز وجل أن يقاتل قوما بتكليف يقاتل لا يستحيل أي يقاتلهم بلعة لا يعرفونها ولذلك اقتضى حكمة الله عز وجل أن لا يرسل رسولا إلا بلسان القوم ليبين لهم فيسهم عنه ما يغلغهم بي عن رب العزة جل وعلا قال تعالى أنا أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم ليبين لهم ثالثا إن قال بأن الرحمن عبرائم ليس بشيء ولذلك يقول أبو إسحاق في الزجاج في معاني القرآن إنه هو قول مرعوظ عنه ولي عن البعضات أنه يقال الرحمن الفعلان الفعلان من الرحمة وهذا من كلام العرب وهو من ما ترى ترجيح القول بأن هذا الرحمن اسم عربي وضعا وضعا أصلا ولم يقرأ عليه تعريب وأن القول بأنه عبراني قول يحتاج إلى الدليل، أن الرحيم فهو عربي أصلا بدين السلام ونقول ما قاله الإمام الزنقيم رحمة الله عليه إن هذا السلاح لا قائل من ورائه ولا دائرة قوابع المصنف وانكفاره لله عز وجل حيث اتبأ المصنف رحمة الله تعالى على عليه وفنصه بأوصاف التذلل والانكفار لله تعالى فهو تقنصه العبد الفقير المطار المكثب إلا غير ذلك فهذا من قوابعه رحمة الله تعالى عليه وصفة الأبوذية كثير بأن العبد استفى منها أن العبد على أقصى عبد بحب الشرق هذا العبد الذي يجيغ بيعني وشرق وعد بحكم الإجاب وهو من حكم الله تعالى على الإجاب وهو كل مفلوء من نفلقات الله تعالى سيئعم من أن تطلق على الإنسان فحسب وكل أحد عد لله عز وجل لأنه أوجد الكل قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آخر رحمن عد ولذلك صدق حيث قال كفى بك ففرا أنك له عد وكفى بك عزا أنه لك رب فالعبودية وقتاً ينطلق على كل البشر. فهناك عبد القربة والزلفة هم يقررون إلى الله تعالى من أنبيائه ورسله فمنصار على مهجه قال تعالى عن نبي الله داود عليه الصلاة نذكر عبدانيا داود وقال تعالى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أثر بعبد الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حتى يقول الأولماء إن مقام العبودية أشرت المقامات وأثنانها عند الله عز وجل ولذلك تحق أن يؤسف ذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإخراء والنعراج وهناك عز الدنيا وأعراضها وهو أن يبتكف على خدمة الدنيا تعز الدرعن والدينار وهو المقصود لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف تعز عز الدنار وعز الدرعن وعز الحميثة فالقميثة روه من القماش الفاخر الثاني تعز وانتكف وإذا شيك فلانتكش أي إذا فيك بشوكة فلا وفقه الله عز وجل إلى إخراجها من دسول فالعبودية هي إظهار التجلل والعبادة لله عز وجل فالعبودية والعبادة أبناء منها لأنها غاية التجلل ولا يستحقها إلا من لا غاية الإخبار فقد أشار بعض النظام فقد أشار بعض النظام رحمة الله تعالى عليه إلى أقسان هذا العبد فقال العبد عندهم على أقسان الشرع والإيجاد والجرهان كجائر للشراء من الداعات قول الرحمن بعد دعات وكالذي ذن لسدمة الدنيا وللعبودية كذب قر عبدنا يشير بقول لسدمة الدنيا السدمة الدنيا الدنيا من الألفاظ التي تطلق على الدنيا وللعبودية كذب قر عبدنا هي الآية التي سبقت الإشارة إليها عن سيدنا جاود قول السلام والسلام أما قول المسمث الفقير هي صفة مشبهة باسم الساعة فقال بعض العلماء انها صفة مزالغة صفة مزالغة ولكن احتمال قيمها صفة مشبهة أولى لأن ورود غزم المزالغة على سعيد قليل، ومن نحية أخرى ان لفظة الفقير هي صفة ملازمة المخمس وليست مزالغة لا قال المنارك رحمة الله تعالى عليه في السيادة الشعيرة فعالوا أو متعالوا أو فعول في كثرة عن ساعدين بديل فعالوا أو متعالوا أو فعول في كثرة عن ساعدين بديل ويستحق ماله من عمل وفي فعيل قلّ ذا وفعيل أي في في فعيل يقض في فعيل أن يكون دالا على المزلعة فلوذا كان الأصدح هنا أن يكون معنى الفقير أي دائم الحاجة لأن الصفة المخبرة تدل على الدوام وإذا قلنا إنها دالة على المزلعة سيكون المعنى إيمائي كافية لهذا ويوجد الفقير من الألصاب التي اختارها علماء ناء اللغة الواجيين في تحديد الحقيقة وارثلاث ضموات عن إيجاز الذكاء إيجاز نصارف الذكاء كما سيكتب عين الله تعالى في نصارف الذكاء فقيل إن الفقير الذي له ضيبة من العيش وهو أحسن حالا من المسكين أو عنده ما يقوته على ورع بسيط وقيل إن ال... هو بمعنى المفكور الذي أصيب فقاره نصيب فقاره يشير جزارك إلى فقار البعض كما عن ما يحميه من أبتم ومن ثقة وقيله إن السقيرة والمسكينة لمعنى واحد وقيله إن السقيرة والمسكينة لمعنى واحد وإن كان الله عز وجل قد ذكرهنا في معرض التمييز في قوله تعالى لفضل الثقراء والمسكين لأن هناك بينهما معنى خشيس أو هناك بينهما فرقا خشيس ودناهنا على وعيد السقير والمسكين في آية في نصارف الزكاث السلطة التوجه وقعت هذه الأسرة ووقعت هذا الثلاثة وإن اضطروا لنهما أي شديد الحاجة إلى رحمة رب العز وجل هو أخص من الفقير وهذا اللفظ كما يقول لنهاء الضغط مما يتخذ فيه اسم الضاعل واسم النفعول والاضطرار والانتجاء إلى رحمة الله تعالى هناك من ألفاظ الضغط العربية ونسمناها الفاظ الأبضاء عيش يستعمل اللفظ في معنىين ضد العظيم ونفذ الضغط والشراء وهناك في ألفاظ الضغط العربية ما يستعمل فيه اسم الضاعل ما كان اسم النفعول والعكس وهذا من هذا القبيل الانكسر خاطره لقلة العمل والتقوى اي المتألم من قلبه فكل منهما نجاز مرصف حيث اطلق من انكسار ويأتفر على التألم المتسبب عنه والخاطر هو الهاجف عن القلب الذي هو محله الهواجف والخواطر محله القلب وذلك بقلة العمل الصالح هو الذي يمسع عن قلة الانكسار قلب والتقوى وهذا شأن العلماء العاملين ينسلون دائماً التقصير على أنفسهم مع أنهم يجبنوا جهولاً طيبة في خدمة الإلم والدين إلا أنهم دائماً يستهمون نفسهم للتقصير هذا دائماً يأتي الانتفار والندم بسبب كله العمل والتقصير في حق الله تعالى لأن العمل الصالح والذي يؤثر على كل نفسه أن العمل الصالح والذي لا يدرس مع نفسه يوم القيامة أنه كان بينه ولينا أنا جنباين والتقصير هي انتفار المأمورات والشناور المنهيات وهي كلمة او نقل لك ذهاء اللي انها كثيره المعنى شامله مصائر الدنيا والدين انه يتجنب كل ما نهي عنه ويفعل كل ما هو مرغوب المراد بها اتباع العقد من الاوامر الدينيه فكما في المرات ان المعارف على تدم المخاط احكام العبادات كالوضوء والغسل والطهارة والفرائض والزكاه والصيام واركان الاسلام ايضا والمعاملات انما هي على الملوكات والضرائب التي يراها فيها حديث رسول الله كان شرات بالله وقتل النس وعزينه وضربه على شرق الصمر واضطرقت وانا فيه واذا اتبعت انسان الامر واتتنغ النهر فقد جاوزت الطفة قلبه وصار في كل وقت يشايد ربه فيكون عيناء ذي سامعا بالله معفقا بالله ناشيا بالله متحركا بالله سيكينا بالله عزا بالله وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سيما يرويه عن يا ربي العزة جل وعلا حديث قرصي وما تقرر الي عدي بشيء احدى لي مما افترضت عليه أنا وزار عببي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا أهدته كنت سمعه الذي يسمع به وغفره الذي يبصر به وياده الذي يبتش بها ويجبه التي ينشي بها وإن سألني لأخيانه ولن استعاذني لأعيذنه وللسلس الصارح كلاماً طويل لمعنى التقوى قال الإمام علي اترم الله وجهه التقوى للقوكم والذبيب والعمل بالتنزيل والعرض بالقليل والاستعداد اليوم رحيم قال الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عليه التقوى ترك ما حرم الله لأداء ما افترض الله فنرزق العد بعد ذلك وهو خوع إلى خلص قال ابن مسعود رحمة الله و الله عنه تقوى الله أن يساعة لا يغسر ويذكر لا ينسى ويشكر لا يغسر قال بعض الحقناء تقوى الله أن لا يرات حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أنا ربي سيود الإسحاق المالكي والعاون الكبير الست المهرية صاحب المقام والكرمات صاحب التصانيث الذي تقدم الترجمته في الدرس السابق وخليل كما يقول بعد الصراح بدن أو ديان للمطار والمالكيب نسبة إلى نظهر الإمام الوار الهجرة حيث كان خليل يتعبد على نظهره ويستفيده قال المصنف رحمه الله الحمد لله الحمد لله حمد ما تغايد من النعم الشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أقصي ثناء عليه هو تنائم على ومع ذلك نتبع نصنطني البسملة عاد فأكمل اتباعته لعند الله عز وجل وشكري فالتبع بحمد الله تعالى وشكري والحمد في اللوها هو الثناء اللي كان على الفعل الجميل الاختياري على وجهة التعظيم والتجهيب والثنائب مأحوظا من قولهم أسميت بخير أو ذكرت بخير أو اسمي وعلمي بخيري أو ذكرت بخيري, بخيري, بخيري. ففي الوصلاح ويستمعوا على الله بصفات الكمان وأفعال يبدارك بين الفض والعد وأفعال يبدارك بين الفض والعد أي هو فعل يشعر بتعظيم المنعي جل وعلا من حيث أنه منعون على المحامد أو فالحمد لله معاً حمد على الثاني إلى إبابة هو من الشكر الحمد مما يستحقه هو من النفسه من نعيش الكمان وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في نفسه مستحق للحمد ما يستحق ذلك ما هو متصف لصفات الكمان وهو أمور مجودية إن الحمد إن الأمور العارمية المحبة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. والعلماء كلام تقيّد في تقسيم الحمد إلى حادث وقديم ونحو ذلك. تقول بعضهم: إن الحمد أربعة أنواع: حمد قديم, قديم. قديم, قديم. لقديم، حمد قديم لهالك، حمد حادث لهالك، حمد حالك لقديم. فحمد القديم لقديم، فحمد الله عز وجل لنفسه. أي تحمد نفسه. وامرنا بحمده واتبقى ثم تطورا في كتاب الله عز وجل بقوله الحمد لله رب العالم وقال العلماء في السبب ذلك إن الله عز وجل لما علم عجبنا عن أن فيها حق حق, حق, حق, حق حقه الحق حمده فإنها حمد نفسه كل أبد وحمد قديم لهذا كحمد عز وجل وثنائم على أحد المسلطة وحمد الحياة في كحمدنا نحن نعشر البشر لله عز وجل وحرد الحادث للحادث كحمدنا نحن ألسى ما أنا رعبنا على بعض بل انتصر هذا التقسينا وردت في كتب التساسير القديمة فمألوم أن كل ما يحمد أنه يحمد على ما لها من صفات الكمال فكل ما يحمد به القرق ما هو الذي الصرق والذي ما يحمد عليه هو الحق بالحمد فتبك أنه سبحانه وتعالى المستحق لجميع أنواع المحامل كلها أنا أجمل أن يقوم رحمه الله تعالى عليه إن الحمد يتضمن مدح المنبوح مدح المحمود لفساة كماله ونعوث جلاله مع محبته ورضا عنه والقضيع له فلا يكون حامدا من جحد صفات المحمود يشير إلى من يتحدون اتفاعه الله عز وجل فهؤلاء ليسوا بحاملين اللي سبحانه ولا يكون حامدا الكلام المستمر لابن القليى رحمه الله وعين. ولا يكون حامدا من أعرف عن محبته والقضيع له فيأعرف عن محبت الله عز وجل ولم يقضع له. كلنا كان افتئات كمان للمحمود أكثر كان حمد واثمن فكلنا نقت من صفات كماله نقت الحمد بحسبها فان هذا كان الحمد كله لله حمدا لا يقصي تواه لا يقصي شيء من كمال صفاته وكثرتها الا هذا لا يقصي احد من حق الثناء عليه بما له من تمام صفات الجلال والجلاله التي لا يقين شبا هذا عن الحمد أما عن الشكر فقيل في إن صرف العبد ما أنعم الله به عليه من النعم في صاعات مقتصرة على ذلك فلا يصير نعمة البصر إلى ما لم يأذن فيه ما يذن فيه ولا يصير أن السماء ما لم يذبح أن يستمع إليه ولا يقتصر بكل نعمة على ما أذن الله فيها قال بعضهم الشكر, فيه الشكر, فيه الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه أولاه من نعمه في رواه الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه أولاه من من أمه سيره. أقول أختار المصنف عبارة حمدا جوات مناه تجاية من النعم هي عبارة بديعة. ما يجابتها بديعة جدا. فكلما كان الله تعالى، كلما كان الله تعالى كلما أنعم، كنا أنعم على عد من نعمة يستحق حمدا على تلك النعمة. سبحانه وتعالى لا تقصى نعمه. قالت تعالى، وأنت عد نعمة الله لا تقصها. أختار المصنف هذه العبارة لأنها أبلى في عبارات الحمد. وكلمة يواثي هنا بنعمة يلاقذ أي أنه حمد حمد يلاقذ كل مأمة الجائد وليس المقصد جائد يوثث فالتوفية مقصد عنها نحن ذا عن أن يوثث الله عز وجبه حتى حمد. ولكن يقصد يواثي بنعمة يلاقذ كل جاء، الجائد هذا يكون العدد قد أدى مهمة الحمد لأنه حمد الله تعالى حمدا هو متقطع فقال العلماء إن حمد نعم في واقع الأمر من الصعب تقصيره لماذا؟ لأن الحمد لنفسه نعمة فإذا الحمد لله فهي معنة منهم سبحانه وتعالى أن وفقه لينا سحمده وهذه يقولون عنها العلماء، قريت المعونة أن المسلمة الله سبحانه وتعالى المعونة على أن يوثقه لطاعته أو لعباداتي لك الحمد ويلانا على كلنا المتن فمن جنة النعماء قولي ذا الحمد من جنة النعم أن وفقتني إلى عندك عز وجل النعم والفضل والكرم مما يحمد علينا تعالى خبر المصنف رب العز وجل على نعم قد هو طامن سمعنا ما الانسان ساعا عجزا ولم يدرك ادى فما نفعك في الادى سواء غاغرا ادى عاجزا عن ادى اعتقد اشار الامام الغزالي قال ترى بعد الشو تمنى الله عليه فقط ادى غضالي ونعما المدد ان الذي بهم انتفاع العبد لا رو نفعا حالا ام لا نعمته مولاه عليه بلا وَمِنْهُمْ يُقْمَتُهُ وَبِلْعَنَا نَافِعَةٌ حالا يراه معنا. الفضل والكرم لفظان نشهوران في فأتين عن أهم الكثير واختلث فيهما هم هم مترابسان ألا قلت أن الكرم نقيد له الفضل ضد النقص وقال بعدهم أنهم مترابسان هذا ما أختار وهذا ما أختار لذلك لأن الفضل في اللغة الزيادة والكرم في اللغة المغلاغة في الاتفاق وعلى كل حال ثماء نفذان مترادثة أمام قول المصنف لا يفسي ثناء عليه وطماء أثناء على نفسه أن الله تعالى لا دان قد أثناء على نفسه في قول لي ليس تنسبه شيء وهو الثناء المصنف وما دانت نعمه على العباد لا تساء فلا يمكن أن يفسي الثناء عليه وقد قال المصنف ذلك تأثيا بحديث رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم الذي رواه الإمام المسلم عن عائشة رضي الله عنها قال قال وقفت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبة من الفراش قلت نفسه فوقعت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد غملاً سبتان وهو يقول اللهم ما أعود جرداتك من صحتك وزمع عساتك من وقودتك وأعود لك منك لا أقصي سناء عليك أنت كما أسميت على نفسك فنسأله النبسة والإعانة لجميع الأحوال هذا كلام مسمى على المصمّر رحمة الله، صلاة ألوهية فاتحة في جميع الأحوال، وحال خير إنسان في رمسي. والصلاة والسلام على محمد، أحب العرب ولعده المدعوّن فائِر الأمة على آدم وأسقى الم وذوادم وذريّد م وننته أباد الأمة. أبعد كلمات للمصلّر استمر على راعي نافيس. حيث سأل المصمّر ربه تعالى الوفاءة فاتحة. والليكس في الأطل من لطفة كنفرة وعلى ذلك فنهدارة فيها يشكير بالدم ينفف ومعناه الرزق والمرابد الليكس هنا هو ما صابق الرزق من ثلاث الرزق الذي يعني الدقة فهذا شيء آخر وليس مرادا هنا النطيف تأتي بمعنى الدقيق إذا اتبقت كما يقول بعض العلماء بمسائية الحلق هيرابد أنه الدقة في الحلق وإذا ارتبتت أوجائك على طريب الدعاء للتعذي سيراب بها الرزق فالمعنى يستدفع تدعى المستعمال المذنب ومن ثور هذا النبس اخساء الامير في ثور أباده الله سبحانه وتعالى يسل خالف الشر أو يسل الشر في الخلس ولا يعلم لذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول وعطى أن تقاه شيئا ووضع الله فيه حيرا كتبا قال بعدهم عن سيد مينيزة عليه السلام فييره رزقا لكي ينال ملكاً وعيثاً ربه تعالى فبيع رقيقاً لقدر الله عز وجل ليقدر له ان يكون ملكاً سنة بعد فلا يعلم الحسايا إلا الله عز وجل هي خلق القضاة على الطاع فمن اعانى الله فوال معان فمن لم يعانى فوال معانى فتتشرنا الينا منذ قليل ان معونة الله عز وجل هي رأس كل شيء هي أصل كل شيء فلولا ما قامت الله عز وجل للإنسان لما أفلح فيه إعجابة ولا عادة ولا معانة خلق أولهم إذا كان عون الله للعبد ناصرا يهيئ له من كل صعد مراده وإن لم يكن عون من الله بالفتى فأول ما يجني عليه اجتهادهم هذا فقد عكث المؤلف حالا قاسا حالا بتتعلق بالأسرة وهو حال قرور الإنسان في رمسه الرمز هو القبر او اطراف القبر او موضع القبر على الحال العام لطلب الإعامة لزميع الأمور لماذا يوم نعينا الله عز وزيلا في القبر في, في أحضر ما نحتوي إلينا في أول أمورنا للآخر وماذا من ذا بحضر عام على القبر ليضينا تكديلا عليه كما في قوله تعالى وإذا أحضنا من النبيين نساقهم المليكة ومن نوح وإبراهيم الآية السابعة نصات لحظة لأن كل من المريض صلى الله عليه وسلم ونوره وما بعد من المريض باعث عن كل مريض فنحصه تعالى بالذكر لتفضيله حاصلنا ذكر الأحقاص بعد العام يكون لنا عنه التفضيل والتجريب والمعنى أن هذه الحالة إذا حالك الإنسان عارف المعنى في القبر ويحارف المعنى في القبر يحتاج الإنسان في وضع كثير من التافير فهي أول مجزلة من المناظر الأخرى والصلاة والسلام على النبي وآله من ذريته النبي صلى المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على آل محمد و على اهل التنزيل الاطهار وتقبل اخيار على النبي يا ربنا الله عز وجل فصلى عليه النبي الأعلى الصلاة والسلام تحيه الصلاة من النقاء والرضاء من أسماء الله تعالى لا أقصد الصلاة ان اي اي الصلاة من, من النقاء والرضاء من أسماء الله تعالى سبحانه وتعالى الصلاة اضاءت صلاته من النقاء والرضاء قال ابن القيم في نونيته وهو السلام على الحقيقة سالم من كل عيد ومن مقصان وذكر الإمام السفرين أن الصلاة هي من الله رحمة ومن الملائكة السرساء ومن غيرهم تورغ ودعاء بخير هذا هو المشهور والجاري على السنة العلماء فلم يرقب هذا المؤقت ابن القيم رحمة الله لم يرقب هذا التصوير لربهم يجوه لرب ما بين الصلاة والصلاة فقال ان الله تعالى غير بينهما في قوله تعالى اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه ثانيا ان سلام الرحمه يشرع لكل مسم والصلاة تختص بالنبيد صلى الله عليه وسلم والآله فيحق الله ورآله ويقولك لأصر ان نقول زيد الله عليه او زيد عليه السلام ولكن نقول زيد رحمه الله زيد من الله عنه الى اخير الوضع ملع كثيرا من على المعيزة دعياً غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمليك وعير خير الأنبياء والملكة ولن يمنا أحداً من الترحب على عبا عزيزي لن رحنا إدهي بنا نشيك لكن بالصلاة لا تفلي إلي على رسول الله تعلم الله عليه ومن سرقه من الأنبياء وقالون إن الصلاة من الإباد دي يعني الدعاء. في مشكلة أيداً من وجود أحدهم أن الدعاء بالخير والشرف والصلاة لا تكتب إلا الدعاء يا الدعاء بقيم أبيش بثلاث الصلاة صلاة أكل إلا الصلاة أما كلمة الدعاء تتعذى بالسلاة وكلمة صليت لا تتعدى إلا بعلاء لا تتعذى إلا بعلاء فضاع المعدة على ليس بنعمة الأصل وما صلى وهذا يدل على أن الصلاة ليس بنعمة الدعاء. الثالث أن نسعل بمعنى نبعوه واللعن فنقول دعوت الله على كبير اتعرف عليه اطلب الصلاه لاقتدي جانب دعيت الله على طيب ودعوت الله على طيب وانا اقول صلى الله عليه ترى اقول صلى الله عليه يعني الدعاء دي دعيت الله عليك استقام صحيح انت صليت الله عليك او صليت لله ربي يدل على انه ليس بمعنى اي تباين اظهر من هذا فقد ذكر الامام البغوي في صحيح ابي العاليه رحمه الله عليه صلاة الله سمائه وعليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الجعاء قال ابن عباد يصلون لمعنى يذرع من البلد وقد قرم المصنف بين الصلاة والسلام امتشارا بأمر الله تعالى قول الله تعالى صلوا عليه وسلم وتسليم أفضل الصلاة والتسليم التي يرى في المصنف رحمة الله تعالى عليه ويحنت اسم المفعول من حمد يحمد حمدًا ويحن المفعول أسر به المظالرة والمعنى أن يحمده الناس كثيرًا وقال أسماء الله تعالى بهذا الاسم في كتب الكتاب أو في كتب قبل أمينه عليه الصلاة والسلام وأله نآله أن يسموه بهذا الاسم ولا غير أن هذا الاسم اللقم مستارًا عند العرب إذ كانت أغلى الأسماء بها به أنه هو أن التنكير بالأعداء كعداس الذي يعدش في الوجه ومره وحنظله وقتاده وهو شغر ذو شوك غير ذلك ينا اسمع ومن الطوائف ان هناك من طوائر العرب او هناك من قائد العرب من قرأوا طورات الاسمدين وعلموا بنبيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وان اسماء محمد واحمد فتسابقوا اناسهم من العرب لتسمية اذنائهم محمد حتى ولدت العرب قبل الاشدام حوالي ثلاثة او اربعة سموا بهذا الاسم الاسمي فمعنسي ان يكون هو بنهم ذلك النبي جاء ذلك في بعض الكتب الأدلية والكتب التي تتحدث عن تاريخ الجمهور السيد هو الشريف الكامس والثقيل العرب فالعرب بسرعة العين وراه أن من يتكلمون بالعربية سبيلية مثل شكاين الأنصار والأعراب يوحيه الأعرابي والعرب تطلق على كل من يقعون في منطقة الزجيرة العربية ومن يتكلمون باللغة العربية فالعجم من يتكلمون باللغة العجم سبيلية فإذا خير العرب كانت جابت مقابلتها العجل لذلك قال الإمامة البصري رحمه الله عليه محمد سيد الكينين والسقلين والسريقين من أوردي ومن عجل والمبعوث هو في اللغة المرسل مطلقاً وشرعاً هو المرسل من الله يطلق على من أرسلته برسالة مبعوث ولكن في الشرع إذا اطلق المزعود سنراد بيه النبي الذي بُعث من قبل الله عز وجل إلى قوم من الأفضل والأمم جمع أمة هم الطائفة من الناس، وإذا اطلقت الأمم سنراد بيه المكلفون من الإنس والجن على كثرة أصناتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل للجن والإنس تشريسا وتكليسا وذل ذكر بعث الصراح أن نبي صلى الله عليه وسلم ارسل أيضا للنبائكة ولكن ما ارسل عليهم ارسالة تشريف فقط لا تكليف لماذا؟ لان الملائكة يختلفون عنا في قبية التكليف التكليف منصدم على الانس والجن والملائكة منهم الراتب الويان القيامة والثابت الويان القيامة فنطبق علينا ما ينطبق علينا من الاوامر الشرعية والنماء قال الناظم رب العظادي ارسال المقفى لخلقيني سائله من كفى فليعتقد ذلك كل مسلم. فَإِنَّ ذَاكَ فِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَكَوْنُ بِالْمَلِكِ مِنَ الرِّسَالَةِ مُقَرَّ جَيْنٍ بَيْهَقِيُّ قَالَهُ ومثل ذا ايضا عذاه الحاضر للنسى فيه والإمام الراضي هذا كلام منسوك لهؤلاء الناس الذين ورغوا ذكرهم في النظر وعلى قام أصحابه الآن هم الأكباع على الدين كان رأي عن الإمام أحمد وعلي أكثر الأصحاب وعلى هذا فالتال تشمل الصحابة وتشمل غيرهم من المبيلين والأصحاب هو جميع صحابي وهو كل من لقي الرسول ثاني الله لثاني الحالة حياته من المنات على ذلك وهنات عن يرى أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو يكون قدع فرعه قال بعد النظام حد الصحابي من, من بأحمد اجتنع مصدقا لما اداح او منع وبعض ان يقل ويروي سنة عن بعضهم وألغذ بعض عينه وألغذ بعض عينه ان هناك من يلذج بهذا السؤال سيقضر على سبيل اللغة بتوضيح المقصود بكلمة استحادة وازواجه صلى الله عليه وسلم اي امهاته المؤمنين الطهيرات العزيزات رضي الله تعالى عنهم جميعا ما في ذلك السياري كالسيدة ماريا القدسية وظر ما اياته اي اولاده لهم السبعة المعروفة الثلاثة الزكور القاسم وإبراهيم عبد الله والبنات الاربع فعثنا يا ذينا بأرقية وامة السين يقول له اولاء ان السيدة الله عنها الا ابراهيم فامه ماريا القدسية رضوان الله تعالى عليهم جميعا وامته الذين امنوا به وماتوا على ذلك نبعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم وامر اليه الى ان الله الارض من عليها الامه محمد صلى الله تعالى عليه وتعالى على المصطفى هو افضل الامم قطا الامه محمدين هي اكثرها قطا على سائر الامم ويرى ان يرثن افضل بتفضيل الله لهم على سائر البشر ما علم محمد صلى الله عليه وسلم فان اجماع من على انه افضل خلق الله تعالى ويرى كثيره ان محمد صلى الله الكثير من الايات والاحاديث ويكفي قوة الله تعالى وكذلك دعناكم إمتاً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكونوا رسول عليكم إن شاهدنا ولعد الواع هنا نائبة إِنَّا عَمَّا فَإِنَّا نائبة عَمَّا مَهْمَا وَقْمْ أي مهْمَا وَقْمْ من أمري فبع. فهذه الترامة الطويل الذي قاله المقدمة الطيبة التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه يتبئ في الكلام عن سبب تأليف هذا الشرح النسيس فيقول رحمة الله تعالى عليه فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالنا التحقيق وسلك بناها بهم أنفع طريقه مختصرا على مذهب الإمام نالك بي أنث رحمه الله تعالى مبينا لنا به السطوى طرحت سؤالهم بعد استخاره اشار الممثل الى طلب تقليل عدد الكتاب انت حيث قال ان هناك جماعه من اهل الفت راى ان من يرغبون في الوقوف على مذهب امام مالك رحمه الله تعالى ساله ان يكتب بهم مختصا على مذهبه فاجابهم يعتبر من المسلمين ان كلنا في بدايات الكتب دي مستغرب بعدهم يؤلف كتالة للملك فلان او الامير فلان بعدهم يؤلف كتالة لطلاب العلم طالب العلم فلاني بعدهم يؤلف كتالة لسي منها هي هي بصغاء رجل الله تعالى ولكن هو بنساءة الاشارة الى من اشارة عليه لسيارة التأليف فلو ان احد جارس او احد طالب صورت من مستاذ او من زميل بان تكتب له كتالا في كذا او تكتب له مرفقا عن كذا فلا نامع ان تأكد هذا الشيء استغاء رجل الله عز وجل اي تأخذ عليه اجرا وتقول في سلوة تأليسي وفي في سلوة تخميسي طلبيني خلان اي انا راني خلاني بكادي عادة كثير من المصنفين رجل ادعى المصنف لهم دعا له ما دعا له دعا له من نفسه لاستجاباته هنا ما دعا له لان سبب في تأليس هذا الكتاب القيم الذي انتفعنا به وانتفعت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وثلاء وثلاء ينتفع به طلاب العلم من المشهدين في الشرق العرب إلى أيام الدنيا قال المسنف رحمه الله ألا من الله لي ولهم معالم التحقيق وثلك بنا وبين أنفع طريق المعالم دمع معلم وما يحتبع ما يهتبع به ويهتبع به ويهتبع بنا على الطريق وأنفع طريق ينبغي أن يشنك طريق العلم والهدى لا طريق الجهل أيها وقت والمرض المختفى والكتاب الجامع لفاقشة من الأحكام في موضوع ما بعبارات قليلة الاختصار أساساً في اللغة ضم بعض الشيء إلى البعض بالإجاب أو إيراد المعامل الكثيرة في ألفاظ قليلة واختلفت عبارات الثقهائي كثيرا في معنى الاختصار في معنى الاختصار وانشيء تفرج إلى الكثير من الكتب المعطلة التي أرادت ذلك قد طلب من المثنث كلبا من المصنف ان يكتب كتابا على مزغر نارك لهذه الشاكرة يجمع فيه بين الاقتصاص والسعة والشمولية ويجمع بابك ما تكون به فتوى عند النادكية وهو القول الذي يفتى به في المذهب، وهو المشهور او الراجط كما عبر بعطانه وهو تفصيل, تفصيل وافع في المذهب. قال أحد النظام الشيخ الشيط محمد النارغة الغلاوي الشنطيكي في منظومته الشهيرة بو تليسية وهي منظمة نظم معتند من الأقوال والقطب في النذهب المالكي وهي مطبوعة المتباونة تعرضت هذه المنظمة للمعتند في أقوال النذهب النابت قال الحمد الله وهو الشيخ النذهب عن الغلال رمى به السطوى تجوز المتفق عليه فر جفر سوقه نفق فبعده المشروف المشاوي إن أدنت ترجية وكل من لم يعتبر ترجيحة فعلمه ودينه أجيحة أجيحة أي أهلكة من الجارحة بناء مبنى أجيحة ضد مبنى الهند مبنى المجلوين ضد مبنى الهند الأديات مرة أخرى وأن تجوز المتفق عليه تجوز المتفق عليه يعني يشير الناظب في هذا الكلام إلى أن الذي عليه الستوى في المذهب هو المتفق عليه ثم من بعده الراجح الراجع سوءه نفق يشير الى ان المتفق عليه هي المقدمة على الراجح هي المقدمة على الراجح وهذا معنى كلامه سوءه نفق كأن لما جاء المتفق عليه اذاحك مفألة الراجح فبعده المشهور فالمساوي انعدم الترجيح للتساوي انعدم الترجيح بالنسبة المتساوي فوقع ذلك بالمشهورتين وهذا هذا داب الواسع داب مصطلحات المذهب داب الواسع لعل الله سبحانه وتعالى يوفر لنا أن نطر وبعد ذلك دروسنا والمحضرات وكل من لم يعتبر ترجيحا فإنه ودينه أجيحا كل من لم يعتبر يعتبر ترجيحا فإنه ودينه أجيحا بنعلم أن الإنسان إذا لم يعتبر الترجيح ويأخذ دونه فإن علمه ودينه أجيح أي أهدك. انا اجي احاول ان اقود من الجدعه بمعنى الشيء المهلك الريح التي تاثر باختيار رد حسين قال المتنى رحمه الله فابتساله بعد اختياراته مشيرا ب هي للمرغونكي ويريد هنا الى اختيارات شارك في فهمها ويريد اختياري لللحن لكن إن كان بسيغة الفعل فذلك اختيار من هو في نفسه وبالاسم فذلك الاختيار من الخلاف وفي الترجيح لابن يونس كذلك أي كذلك ما مرة اللحظ وفي الظهور لابن رشد كذلك وبالقول الماظري كذلك وحيث قلت خلاف كذلك فذلك في التشهير وحيث ذكرت قولين او اقوال فذلك بعدم اتباعي في الفرع على ارجحية منصوفة واعتبر من المساهيه مفهوم الشرطي فقط واشيئ بصححة او استحسنى الى ان شيخا غير الذين قدمتهم صح هذا او استظهره وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل او لعدم نفس المتقدمين وبلغ الى خلاف مذهبي. انتهى كلام المصنف هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله ضرورة في بداية تثميس لهذا الكتاب فلكل مصنف المؤلث من المؤلثين أو المصنفين المصنف استلاحات يستعملها في مذهب هذه المصطلحات التي يستعملها في لمثالة الرموض والمداخل للكتاب الكتاب لا يفهم مرامس ولا يفهم ما فيه إلا من خلال الوقوف القارئ أو الباحث أو طالب عيل على المصطلحات التي يستعملها المشنف ولذلك إذا نظرت إلى مثل هذا المتن لديت هذه المشنفات خريفة إذا نظرت إلى شرح فشرح الشيخ أحمد الدردير وجدت له أيضا السلاحات تحصه لذلك أنا ظلت إلى خلق الصيحة حطاب وظلت له كذا كل مؤلف من المؤلفات من المؤلفين لها استلاحات معينة يستعملها فيما لا يستعملها غيره. وهذا خارج عن نطاق المصطلحات العامة أو الألفاظ العامة التي يستعملها المبعى ببساطة معامة قال المثنف أنها أجابة آلام بعد الاستخار والاستخارة أجابة المثنف وطلبة سائرين استخارة الله عز وجل تصحح الكذب والاستخارة يطلب القلب بالصلاة رفع تمن في وقت لحلته النفي ويسمى ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تسميم الامر لله تعالى وخرود من الطقوس وتكون بالحمد والثناء على الله والصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم وحديثها قيد في صحيح البخاري معروف رواه البخاري وصححه عن جابر ابن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا باستخارة في الأمور كلها كان يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليرتع رجعفين من غير السريبة ثم يقول اللهم إني أستخيرك لعلمك وأستقدرك لقدرتك وأسألك من صدلك العظيم فإنك تقدر ولا أكثر وتعلم وراء أعلم وأن تعلم الغيب فلهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجز أمري وأدله فقدره لي فقدره لي لا لي ثم بارك لي إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال معاجز أمري وأدله أطرسه عني أطرسني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أقدمي قال ويسمي حاجته وهي صلاة النشخم صدق رسول الله صلى الله عليه وهي صلاة مشهورة ومعرفة وتنفع المسلمة دائما دا دعين الله تعالى بعد أن انتهى المصنف من المقدمة والرائعة شرعة الكلام عن المصطلحات التي يستعملها في كتابه حيث اقتضى الحال من المصنف ان يبين في اول كتابه عددا من الالفاظ والمصطلحات التي سيستعملها حلالها لقد انتمنى في بداية الكتاب تشام عايد من الفقاء لتكون وثابة المدخل والمفتاح, والمفتاح لشام التدام لان الحكم على الشيء لان الحكم على الشيء فرعا عن تطوره. ايضا في هذه المصطلحات تشاعد على الاقتصار ولكل مذهب من المزايد المصطلحات والالفاظ وألفاظ ترجيحة يتنعون السوطة في تدريم ولا يتشعر المقام بذكر ذلك إذيك ديان هذه الألفاظ على الموحد الثالث كلمة فيها إشار بها إلى المدونة إشار بها إلى المدونة فمنور المؤنس فيها عائد على غير ملكور مرائد سواء كان مجروراً بكي أو بغيرها أو غير مجرور والمرائد بها المدونة التي هي ثم النظر المالكي وهو المسار التي بذنها قارئ الغوان محمد بن حطم ثم أخذانها عن مالك ثم آسد المنطرات ثم قوى السناف الأسادية نسبداً لأسد المنطرات رجاء الشحنون واخذانها منه وعادها على المنطرات ثم اعزادها ونقعها واحتطرها الشاشة بنائدي زي القاراني وابن زنين لقد طلعوا الكلام علينا قال لذلك لا يعمدة ما يستبلغي في المذهب اي عمدة الكتب في المذهب لمالك فقد تكلمنا عنها في المحاضرة الأولى اولا يساعدها الى اختلاف شاريخ المدونة في موضع من موضعه او مسئلة من مسائله فاذا ذكر المصنفه اولا فمعناه ان شراح المدونة او شاريخ المدونة اختلفه في احد الموابع فيشير المصنف الى ذلك تريد الاختوار يشير ده المصنف الى اختيار الامم اللحمية مع تكسير في هذه الكادة فاذا كان الاختيار اختيارو بصيرة لسمه أو بصيرة بسعلي فالنقصد له اختيار المهمية إذا كان اللفظ بصيرة بسعلي اخبار فمعناه أن الإنوم المهمي قد اختار هذا القول من فلقائنة نفسه، وليس من أقوال نفس عليها قد يعني لأنه اللسم يقول أقوال واختار منها قول وهذا معنى كل المصنف اختار يعني اللسمي هو اللي اختار. وان كان بلسم اللي كان مكفي اختيار غير اختياره من اختلاف الكائل بين الشيوخ قبله يبقى غير هذا من الاقوال المقدمه عنه ثم اختار منها مقطرا فالاغلب تقيم مذهب زيده زيده على مذهب ابن زمانه وحتى خرجت اختياراتهم عن المذهب المالكي وانتقل في بعض المواطن الى ترجيحات مذهب ترى والمذهب رياح لله القائص نزقت قلبي فيها مدفونها كما نزق اللحنلي مالها رواليتم يراد ان يريد من اليوم اللحنة وردع مذهب مارك ويتوفع فيه وتكلم فيه ذات اشياء من حاج المذهب وكان الترجيح إذا تجار ديها الى الدنيونس ينطلق عليها ما ينطلق على لا كلمة اختيار السابقا فاذا كان مسيحة من اسمي اشار ذلك لترجيح الامان ابي بكر محمد بن عبد الله المعروف ببنيه لا سواء نقع منه بهذه اللفظة او غيرها ما دام من نفس المادة حالتان المشابهة لاختيار اللفنج فان كان بطغة السئل يعني ارجحها فذلك لترجيحه وان كان بطغة الترجيح فذلك لترجيح اليمان السلام هنا المصنف يجري على كلمة الترجيح وعلى كلمة الظهور نفس ما يجري على كلمة اختيار السابقة وكلمة الظهور يشير ده المصنف للإبن رشق مع تغذير ابن رشق لكن إن كان لما ظهر له أو رجعه أو اختاره من نفسه سيشير بصيعة السهل الماضي فإن كان من الأقوار الثلاثية سيشير له بصيعة الاسم وهو الأوهر وهو معنى قوله كذا يعني تارى يقول أو ظهوره تارى يقول تظهر أو ظهر والقول يشاره إليه للناديلين الماجل. يعدل المصنف بقول عن الناجل لكن إن كان لما رجح أو رجح أو الطار عن الرجل فيشير له صحة السعر الماضي قال فإن كان من أقوال الناجل فيشير له صحة الإسلام فهذا معنى قوله كذلك لكن لم يتفق المؤنس إطلاق صحة الفعل على نعنى رجح بالترضيح بل إنما يريد مجرد حكاية كلام الإمام الناجل والترضيح إن كان فإنما هو مما اجتمل عليه لا من لحظه قال فتأمن ذلك وغفر الإمام الخرش تعليقا وعشعا على ذلك لا مانعا أن الكراه إثابة من الطلاب قال فاشم وذي قيلين فيما تقدمه بما يبدأ الظهور أو الترجيع أو الاختيار يندسع معقيلة إن التقسيم إليه من وفعل الله صح لما يفاته المقسم لكيومه إسم بعض الناس انت... إن يزعق من كم كم ده يطلع شيء من الناس العقائديين، ونحن نقول إنه اسمه صديقة ولا شيء لا صديقة، اللي هو الفرس يزعق عن جالك وين هذا الكلام السخف. وتحدث الشيخ بهذه الأسرة من جراء الاقتراحات، القذف منها التمييز، لا أن الناس نشجع غير العداء عرض لذلك، الكثير ما يشير للظهور والقرماسة الأفعى، أيضاً ذلك منتقش على النساء التي يغلى مصنف التي يجدها عيس المصنف. واليَّة أن المرارة متى زرت ذلك، المتى ذكر ذلك؟ هي اشار الى الطرديه وليس المعنى المراد متى رجع بعضهم شيئا اشار اليه حتى يعترف بوجود كثيرة كثيره لم يشر اليها ولم يذكر المؤلف على ترتيب ولم يذكره المؤلف على ترتيب في الوجود يعني المؤلف مصنف ده كلام الخرشي. المصنف ما خطرش العلماء على ترتيب الزمن على كده ترتيب الزمن فبعضهم اليوم في المستقبل ثم الغد ثم بعد ثم الماضي ثم الماضي واختار المصنى سبحانه الله والكلام وغيرا مستمر للجميع نصنفه عدد هؤلاء الأربعة وعدد الصنفاء الأربعة الذين هم نظام دين كتواعد البيت الأربع التي يبثلون شكله بنا وهذه يسمونها من الطرافة السطحية أنوار كبرة أربعة علماء كأربعة خلافاء كأربعة هذه من الطرافة التي تثبت في كتب المالكية رحمة الله عليها كل هذا خلاص اذا قال المصنف خلاف فهيشير ده الى اختلاف التشريف فلاسة الناس عندها اثبات مجرد الخلاف ولكن ما رأس من المسألة احتلاثة هي علماء المالكية وان طائفة اننا انترى القولة هو الاشهر والاخرى ترى ان هذا هو الاشهر فهي نائج يعبر المصنف بالخلاف وانتعى خلاف بالنسب يشير الريض بله وان كان خارج المزهد لم يضع له بعلانة ولكن المتطبعين له بالاستقراء يقولون انه يشير ايه لان ولا المصنف هو وهذا المعرفة المصنف المصنف اذا صرح بوصي بديد ابتباع انه بيشير للخلاف ولا وقصد انه اسمد خلافه حلاث انه هو وقصد وجود خلاف وانه الخلاف ده انا معرف باحد كده انا معرف باحد كده ويقول ان هذا الخلاف اذا كان خارج المذهب اذا كان داخل المذهب سيشير إلى بكلمة لا، وهذه كثيرة فتقابلها وقعد... كثيرة أثناء الشرح. بل يشير بكلمة لا إلى شياطين من الندى، وإن كان خرف كرجل ندى يشير إليه بالدم، ولكن هذا لم يخرف بعد. لما خرف، دقت من تقبع كلامه، فتقولها أثناء أثناء آه... الكلام. كلمة قوليني أو أقلالة يشير بها المصنف إلى عدم القراءة الصارم على أرضية المقصود بحيث غطر المصنف في مقتطرين. لفظ او ليه او اخوارا وهي كذا وكذا وثالث وكذا وكذا, وكذا وكذا الى اخرا فان ذلك معنى عدم اضطراع المصنف على مرجح من المرجحات اذا ان المصنف لما اطلع على مرجح فان يشير بالاقوة وكلمة صبحها اي استفسن اشارة الى ان شيخا عير الذي قدموا المصنف صحح هذا القول او استظهره لن نصنف ينكر أحياناً فيه ويأتي بعد ذلك ويقول وقد صحها أو الصحسنة يشير بذلك إلى ما صحها أحد من غيرها أو الأربعة لأنه يجب مرة بكرون فلما تتجدين على ما صحها وغيرها من الأقوال أو يستحسن منها أو أول من ما ظهر له من تقي نفسي أكبر هنا أنه يشير إلى مختار غير الأربعة بقول صحها أو يستحسنة أو صحها أو يستحسنة صحها أو يستحسنة لو لمذكرش اسم الفقر لبني المشهور. اما لو كان اسم سقيس يقول صححة فلان او صححة فلان. نعم لحظة ان هذه المواطن قد تكون قريلة اثناء الكتاب. قد تكون قريلة اثناء. أثناء الكتاب لكن ترزيح والتراك والغور كثيرة. لان انا نريد تعييد ذلك السياسة. ذلك قال شيخانا بالتنكير. وانهما لما يسميهم مع من قدمه عند ذكر السلاحين. لتفاطل الفياد دي لابتل. يعني لو هم يسمي كل واحد صححة او صححة يبقى عليه. ويكسر الام يفسر بها إلى تردد المتأخرين في النقص عدم المتقدمين أو يشير بها إلى عدم نقص المتقدمين على شيء في النقص. فلا بد التردد في كلام مسلم بتشيل أحد أمرين. إما إن المتأخرين كأبي زيد أو من بعده في النقل عدم المتقدمين تردد النقص تردد في النقص كأن ينقلوا عنه في مكان آخر خلاف ما نقلوه عنه في المكان, المكان أول. أو ينقل بعضهم عنه حتماً فيها وينقل آخرين عنها عنه خلاشاً بذلك فسبب ذلك إن اختلاف قول الإيمان لأن يقوم له قولان وإن الاختلاف في فهم كلام الإيمان سينسب له كل ما يتهم عنه نحن تكرنا في الدرس الأول حينما تعرضنا عن النظهر بأصوله من هذا أن هناك من علم مالة رحمة الله تعالى عليه ما أخذ من نص كلامه أنه يخرج على أصوله أنه يطريها على أثاره. فرحياناً يحدث اختلاف فيما نطلع عنه وبالطبع الاختلاف انسيسا نقص بشلال مدينة. يجب هنا يشير الإمام خليل إلى نسائل طردد المتأخرين في النفس. إذن. يشير بالطبع الأيضاً إلى تردد المتأخرين في الحفن نفسي لعدم نفس المتقدمين على حفن النساء. يعني المتقدمين لا نصيح عليهم فجاء المتأخرون ليترددوا. ماذا يقولون فيها؟ وكالي نتلع. يشير إلى حياس في المجهد. حيث قال المصنف الحكم كذا, فكان كذا. ما كان كذا وأنه يشير بإكيان ذلو إلى أن في موهر مالك قولاً آخر في المسألة مقارساً لما نطق ليه فالعامل في ذلو يشير لأنه معطوفاً على معموله أو على ما عطف على معموله. ويجب أن هنا أن نذكر أن الإمام الديسوقي علق على هذه النقصة اتار الكلام في التعليق عليها فحيث قال ففي لحظ المصنف قلق، لأن ظاهر قوله وبلو أنها تفيد ما ذكر حيثما وقع فلو فرح بجوابها بعدها ولم تقترن بالوع وليس كذلك وإنما تفيد ما عطفها فيها بالوع عن جوابها بما تقدم فلو قال بلو ولا جواب بعدها وإن يلتظن ذلك في أن يقول وبلو وزربيين ولا جواب العدام إذا خلاف المظهرية كان عظيم ولذالك قال ابن غازي هو كلامي بسيقه هنا يقصى الدنيا إن المصنف لما ذكر كلمة له التي هي أباطل من ألوات الشرق فلم يذكر جواب الشرق فلم يذكر تبع للقارض في قلعة ولكن لا يحبطنا أن نذكر ولكل من المصنفي ومن من المغادر من العوام لا نتوقع أن نذكر أن المفتقرات أن المتن قايمة على الاقتصادي وقايمة على بلاغة العبارة وقد أخذت في الدكت الأول لأن المصنف أحيانا يذكر المكتبى هنا يذكر الخبر بعدها بفتراج أو الثلاثة فالمسألة مسألة وجهات نظر ما يدعون أرأي المصنف وما يدعون كلام تعليق بهم البسوقي عليهم يقول البسوقي فهي لغالب أطلق يريد انها يشير الواء الغائدة المقعولة براء الكنائة المقتفى عن زوابها بما قبلها الى خلاف منسوب بنذهب نالك وشاهد الاستقراء يقضي صحته وإنما يثبث بعد النسخ ولكن لا يشير بها إلا الى خلاف قوي ولا يطرد ذلك في وإن مع كثير في كلامه انتهت على امام الدسوق من حشب ثم جاء المصنف فدع الله تعالى بدعوات الصالحات بطيبة ما هو المسي سقار والله اسأل ان ينفع به من كتبها او قرأها او حصلها اي سعى في شيء منهم والله يعطينا من الجنب ويرثقنا في القوية العمل ثم اعتذر لذي الالباب من التقصير الواقع في هذا الكتاب فأسهل بلسان التضرر والقشور وخطاب التذلر والقضوع أن ينظر عين الرضا والصلاة فما كان من نقص كان ملون ومن خطأ أصلحوه فقل لما مصنف من الهفوات أو ينجر مؤلف من العفوات فقد تمتح فقل لما مصنف من الهفوات هذا ينزل وأن لكن من العفرة للأتدار ما هو يتطلم عن المؤلف نفسه ولكن المشروع في الطبعات كل طبعات هي مصنفا ومؤلفا خطر المصنف رحمه الله تعالى علاج تلك مقدم البريغة مجمونا من قبلية الناسعة لقد فعل غارة الياس لكسفيننا نبعين في الدعاء بالانتفاع بتقاليسنا وتحصل الصمرة على بالانتفاع ديها في الدنيا وعجيدا بالكفاظ الجزيز وأظن بجميل صنع الله وقبوله عباده الله سبحانه وتعالى النظر ذكر ذلك في الكتاب في الأفاق وعجبنا قلوب كثير من الخاصة على معداته واشتعاره به وعلم علامات القبول وتعديل بشرى المأمن وإلا فكان من تأليف حسن طول ذكره ولم نشتغل به والرجاء أبنه تعالى أن يتم الإنعان والإحسان إخريه من أولي ذلك ألا وكرنا ذلك بكلام الله رحمه الله هنا نعقير رضي الإيمان إن هناك كثيراً من الموفقات التي قلتها فقال ما كان الله جان وفقه فإخلاص في التصميم للتأليس لها دور كبير في قول العمل ونشره فبعاً مؤمنس أولاً وفقه لله عز وجل دون ينفع بمفتر لهذا من تطلقه لنفسه أو لغيره أو قرأه بغيره أو مقابلة مقابلة أو متلعة أو حصله بملك أو بشافه أو سهم، أو دهنة، أو ساعة شيء منه أعلم الله سبحانه وتعالى الرعنة منها إراء الذين دعانا متنفرس في تجار بين بعض هذا رأي السادة. حيث يعلم الله عز وجل إخلاصاً ميا في نشر هذا العمل يبتغ عليهم ثم بعد الله جل جلاله. ثم لا أحد تدرك دون يمنعه الله يحترم من العدالة عن الحق الذي يرشلهم بالزلقة في قيم الوحدة وكنية عن مقالها. ولذلك أرضها ذلك بطلب التوثيق الى مستقامة في الأقوال المسيانية والأفعال القلبية من غير المسيان دع الزهر لا أسمع لا أسمع عندهم السنة أن يخلق الله العد زنبا وعند الحكماء ملته تمنع المسيطة ووصحت تسيير الاسم على طريق أول السنة بالملك النبكورة مع إرادته أنها ملكة أي كيف يخلقها الله تعالى في, في طريق جري العالم بحيث يمتنع علاقة من طوال التجوى منها وقبل الزلج ظل يا زلو الزلق الطين أو المنطقي الطير الأخير وكان دعوة المسنف رحمة الله تعالى عليه دعوة الله سبحانه وتعالى دعوة الجندة هو الخطأ قدر الإمكان العثمة لا تكون إلا لنبي الله ولأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وكل عمل البشاريه تعتريه المعصر ولهذا حسن بالنصر، حسن بالنصر أن يعقد على ذلك أو يعقد على ذلك بالاعتذار عن التقصير، أو بب بدع بدعاء التقصير نفسه. انتقل اعتذار كفار إلى اعتذار، وقصد اعتذاره أو رجعة اعتذار إلى ذي البار، وما أن الشفقة والرحمة، فأحاول يقول رجعة التي تدل على غيره، وأخر يظن صفة البار بأنهم أكثر الناس قسراً، لله الله عز وجل. قال تعالى ايمنا وتذكروا قل الانباء قال تعالى اتقوا الله يا ايها الانباء وكان لنا تحدانا ليعال وكان الله انا تعالى يرون مصنف اذا نزل علينا كطلاب لهذا الكتاب أو كذاهقين عاملين في هذا الكتاب او كمعلقين او سالمين لهذا الكتاب نزل الله سبحانه وتعالى يعتذر لنا مصنف ان يمكن ان سنه للتخطي احنا بالله تعالى واختلف الذي حال المصنف على ذلك هو التقصير والخلل الواقع في هذا الكتاب وقد فأل المسنف قرى الألباب أشياء راضيا من الله تعالى أن يوسط عن فيه جاد علام راكد منهم أيضا أشياء ففألهم هو تضرعا أن ينظروا لمؤلسه بعين العضا والمحدة والإنصاف فألكم أن ينظر أيضا لمؤلسه يعني يرضى عن المؤلف ويرضى عن المؤلف عن الكتاب وعن الكابل وذلك لأن الشيء إذا نظر إليه عين كذا، رد ما غروا الكثيرة أن ما عن كثير من النتال، وعين غيره عن كل عين كليلا، كليلا، ولكن عين الصوت تجي النتال، عين غيره عن كل عين كليلا، ولكن عين الصوت تجي النتال، غيره أحيانا لهذا الذي كان أمعنا الصوت تجي النتال، وكانت ال ال لغة إلى ثم ثالثاً أن يكمن النقص ويصلح الخطأ الوارد فيه من المعاني والأحكام والأعراب الأسراب ونحوه ورحم الله بعض العلماء الذين كانوا يقدمون الكتبهم للناس ويقولون رمياء يا الناظر فيه لك هذه أعمال يتعرض عليك وطمرة أفكار يتعرض إليك فلك هم وعلى التحدي يغوم فعر المصنف رحمة الله تعالى عليه المنتهيون بهذا الكتاب أن يكملوا ما فيه من نقص ويصبحوا ما فيه من خطأ طلبان رحمة الله تعالى عن سابق طلبه لذلك بقوله فما كان من نقص كان نلوه كان من خطأ أصلحوه فقال لما من مصنف من الوسوات أو ينزل مؤلف من العسرات علّ ذلك الأطواب وهذا الكلام الذي والمراضب علنا عن نفس. اي لا يخلص اي عمل بشري من خطأ وهي المراضب عن هوات. الامان مؤلف وكل مؤلف لا ينزل من السقوط في التحريف وكل عمل بشري يعتريه من نقص لا ان يكون قولوه صحا لنا عن سؤال يقدر كان قائلا قائلا فالتباة ان التقصير الواقع في كتاب كتابة يقتري انك عالم به فإلا في أين لك ذلك حتى تعتذر؟ وإذا علمت أنت فأصلحت ويلا تعتذر ويلا تطلق ويلا تتغلل فقال لما لم أعلم له على التعيين ولكن أعلم أن التقنيف مجمد كان نكبة الجبيعة من المسنف وعن الله أنا ومن الكلام الإمام الترشي والإمام الحطاث منه للجديد يعطل للمسنف يقول قد يقول قائد أيها الضوء إذا كنت تعلم أن الكتابك معك فلماذا لن تسلح؟ ثم تأتي خطر منها نحن أن نسلحها لك بعد جميعات الثمين أو بعد أهلات الثمين فإذا لم تسلح زارك وأنت تعلم بيارك بكتابك من نحن فتأذنك أخطار فكأن المصنف يقول له ويوجد عليه لن أعلم بوجود خطأ فيه على رجل التعليم ويكن أعلم أنه عمل لا يقل هذه زاركة إن شاء الله يتعلم ويوجد أن أنهى تلك المقدمة البديعة شعر في تخسين أبواد اكتابه على أبواب الثقر المختلفة بعد أن تتلّم المصنّث في الكلّة المقدمة نحر في كتابه هذا النحو الطيّر فقد سمّ كتابه على أبواب الثقر مكتبئاً بباب الثقر منتهيّاً بباب الفرار ويوجد رجلنا قبل أن نخرع في شرح أبواب الكتاب على وجه التفسير الله يعطيكم العافيه الطلاب العلم راهدين لمحه عما يحتمل عليه هذا الكتاب او ما يستنبط عليه فقه من اقتباس انا يمكن ان اعطيه بعد ذلك الاقتراحات في كلام كما شرح المعلوم ان الدين فيه عقائد فيه عبادات فيه معاملات فيه ابادات فرعيه فيه عادات فيه أحكام وتشريعات كل ذلك لا هذا كتب في الشريعة الإسلامية. فالعقائد نظمها الكتب العقيدة، الكتب التي تتحدث عن العقيدة، التي تتعلق بالقضايا الغربيات وقضايا إيمان، والقضايا النفاق ونحو ذلك من القضايا، وقضايا الروحية والروبية والنبوات والصنائعات الملائكة والأرواب. وهذه العقائد تلقاها من قبل الله ولا مجال لعقل إنسان فيها. أما أن إذا فهي الاشياء التي يتقرر بها العبد الى الميلة عز وجل فتشمل الاركان الاربع الاركان الارية في الاية الصلاة والزكاة والصيام والحج وتشمل مقدمات هذه الاركان مشروطية كان الطهارة النسبة للصلاة ونحو ذلك ما يدخل فيها ايضا في العزاجات مسائل الكفارات ومسائل الزبائح الارحية والنعدي ونحو ذلك هذه العجابة نتحدث عنها العلماء بأن الأصل فيها الحص إلا إن أقام الدليل على وجودها بمعنى أنه لا يجب الإنسان أن يستحدث عبادة من العبادة من نفسها إلا إذا كان علينا دليل من الشعب ودائما يتبئ كل المصنفين وكل المؤلفين والشارعين بكتبهم بسبب عبادة العجابات آفة إذا كان المصنف كتابا في التفسير. ثم هناك من الأمور أيضا أحكام, أحكام المعاملات، أحكام المعاملات وعبارات أيضا في الشيخ. والفقه يتحدث فيه العلماء عن المعاملات وعن العبارات وعن الأحكام وعن التشريعات وأيضا يتحدثون فيها عن العادة. فالمعاملة هي ما تعاون به الناس فيما بينهم في الدرع والبناء. كم عملات التجارة والإظارة والشرائي ونحو ذلك من عقود المعاولات وعقود الزيوية ونحوه هذه المعاملات أخي الباحث أخي هذه المعاملات ورغت فيها أن الأصل فيها الإجاعة مفاحث إلا ما يأتي دليل على التحريم. لا حل الله الضيعة فحسب ذلك الضيعة من المعاملات كلها يموى الزيوية وحالات إلا أن يأتي دليل يقالوا بهذا الحب لأن الدعاء في الأنس حرام بكل شيء في الغش في الترديد في المربى في المتبة في كل هذه قاعدة المعاملات ثم هناك التشريعات والأحكام التي تنادي مشؤونا الناس بعضهم لبعض على مستوى البلد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى الدول والقناة هؤلاء من خبراء الأهل الصالحين. التي تتعلق بأمور زوجين، من المكاح والطلاق والعدة والرغبة والرضا ونحر ذلك والنفقة إلى آخره. هذه تنظم العلاقة بين الزوج وزوجي، بين الزوجين وأبناء وهناك من الأحكام ما تنظم العلاقة بين كنّا البعض البعض. أمر السياسة والجهات، أمر السلام والمعاهدات ونحر ذلك. هذه أمور، فتم على مستوى الدول أو على مستوى البلدان. جاء الإسلام بتوضيح هذه الأمور ويصنفها بعض العلماء المعاصرين تحت ما صنف السيافة الشرعية ندخلونا فيها الزهار والسلح من ونحن باقي الغنات من المعاملات ما تتعلق بالعقايا والأموات هو أن كانت تلك العقايا على سبيل البدل أو الغلاء أو على سبيل الأرض ك أمور الوطنية وأمور النواريد وأمور العارية وأمور العبادة وأمور الصراقة. فنحو ذلك، فإن كانت الصراقة تدخل عند كثير من الأئمة في ذب العبادات، لا تزال من أراء العبادات أو فعلًا من خروج العبادات. وهناك من الأحكام ما تحب ما تحسب على الناس أذنًا وعراضاً وعقولًا وأموالًا وأديانًا. وهذه الكليات الخمس. التي جاءت جميع الشرائع لحفظها حفظ الدين حفظ النفسي حفظ العقل حفظ العرض حفظ المال فكافت جميع الشرائع الثانية على حفظ هذه الأمور الخمسة وشرعت لها تحكاب فهذه المقدمة أو هذا التنهيج أو هذه التوسع في هذه هي حتى نفهم كيف يصير في هذا الكتاب هي الأبواب التي سيتناولها المصنف هذا الكتاب أليس أصد الله تعالى أن يخلل على الم Complimentين خير شاء الله تعالى شرع الله سبحانه وتعالى من الحدود ما يحفظ على الناس أديامان وشرع حد الردة. وشرع الله سبحانه وتعالى من الحدود ما يحفظ على الناس أعرابهم وشرع حد القذف، Breakfast وشرع حد الزنا وشرع الله سبحانه وتعالى من الحدود ما يحفظ على الناس أموالهم فشرع عبد القصد وعقوبته العقبي والنهب والاختلاس ونحو ذلك فشرع عبد الثلثة عبد الثلثة وعقوبته العقبي والنهب والاختلاس ونحو ذلك وشرع الله سبحانه وتعالى من الأحكام لحظ على الناس أبدانهم فشرع القصاص فشرع البيعة لا يعرف قصاص لهم مذاق وأسباب لا يعرف البيعة مذاق وأسباب حتى يحفظ على الناس أبدانهم. ويحفظ على الناس أكسابهم وشرع الله سبحانه وتعالى من التحكين أيضا ما يتعلق بالعقول ويحفظ على الناس أقولهم فشري حد حد حد خمر الحد السكر لأن الحفاظ على العقل ضرورة والعقل كما قلنا من الكليات الخمس التي ينضي على الإنسان أن يعفظها وأن يعتني بها فالإنسان إذا شرع الخمر أصل عقله فإذا أصل عقله فلا يؤمن من أن يصل على الناس أدامهم أو أعرارهم أو أمولهم فمن هنا كانت شريعة شرع الخمر هذه الأمور كلها هي ما تدخل في الشريعة الإسلامية تحت مسمى الجمايات والفريد ثم هناك أيضا في الشريعة الإسلامية ما يرقب العذاب والعذاب دي ما قادر الناس في حياته لما تقوم بي حياتنا قطعا والشراري الملبك والمتكن والكثلة يا نحو ذلك والمؤذية والأدوية ونحو ذلك هذي عدد دي هو قيام حيات الناس للإنسان هم يتفرف بي كما شاء إلا أن هناك دوابة جاءت تحتم تلك التقردات فجاءت الشريعة الإسلامية لتحكم تفرفات الإنسانة الملبك للمأتر والمسرط والمسكن تجعلت ضابط المسكن ضابط الملد الملاس الذي يتناسب مع الرجال ويتناسب مع النساء لا وقت المرأة ولا يشيث ولا يكون فيه زهرقة ولا ذهارت ولا تشبه المرأة والرجال ولا تشبه الرجال بالنساء وجاية الشريعة تحفظ على الناس مسألة المأكد والمسرط فأضاحت لهم كل ما في الأرض ويجعلهم الناس كلهم من خيراتي كلهم في الأرض حلالا خلالاً. يا الذين آمنوا أي من سائرين ما ربطناك نختار لله منكم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتات البني والحمات النجيري وما هو بين عين إلى آخر الآية. الآية تدخل الشريعة الإسلامية تدخل التقوى في رق مور السعى والشغف فلا يأكل محرما ولا يتعاطى نبيكا ولا يلبس لبسا يأيّف ربه أمام الله عز وجل كل ذكر ما رأت المسلم كل ذلك كل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يمقى بالإنسان المسلم عن أن يرتكب شيئاً يغضب الله عزيزاً أي يرتكب شيئاً يعود على نفسه بالضرب أو يعود على بدنه بالكلام جاء الفقس الإسلامي أخي الداخل الأخي الطابع كل هذه النابعات ويأت رجع تحت نسمياتنا عامة ويحلو للعب التقاري أن يرتبها بأفتبات معينة أي أنفسنا كما رأينا إلى عاداتنا وبعاداتنا وبعاداتنا معها فأيحي لبعض الثقهاء وأعلى لهم الثقهاء من اتباعنا رحمة الله عليهم أن يرتدينا كأبواب متفرقة كما فعل شيطنا سليم رحمة الله تعالى حيث اتباع بالثقهارة في أن يتعلق بنا ثم انتقل إلى الصلاة ثم الزكاة ثم الثان ثم كذا فقط وصل إلى نهاية ذات الصلاة وكان خريصا المصنط لأثناء كلامه أن ينحو المنح الذي يسبقه غيره من المصنطين والذي ارتباه جنهاء الثقهاء في المظاهر الأربعة حيث تبتغي أن يأظم كتب المظاهر الأربعة رفق هذا على والمصنع لأن المصنف في منهج المهار لأنه يقيم على الاختصار فليس على التطويق يأخذ المصنف على أن يدخل في الباب بشكل مباشر ولا يتعرض على عريف الداخل بل يقدر في التهارة المباشرة لأنه يتعلق بها وكذا ثلاثة وزمجات وانسيان فهي ليس من مجال أن يدخل من الشراحة أن يعرفوا المدلولة الغوية للطمارة بل المدلولة الغوية والشرائية والسلام والصيام والذكاء ونحو ذلك لأن من يقوم على عدم الإطناع في الكلام بل يقوم على الاستفار والإيجاب ورحم الله الشيخ سبيل بن أسحاق رحمة الله تعالى حيث كان واسع تفق تناول تلك النساء بشكل جيد أحسن سيارها وأحسن الكلام فيها ولا نانع من أن يعرف لبعض التعريسات التي قد تحتاجها المصنف أو نحتاجها نشراء الكلام المصنف حيث يتعرض المصنف لجزئيات الصلاة أو الزكاة أو الزكاة أو الزكاة فنقول بالله يتفق على سبيل الإجماع وليس على طريق التفصيل كل عجالة منها عجالات وكل معاناة منها معاناة التي يستطلب في كلام المصنف بعد ذلك وهذا أهم لكل طالب وكل باحث أن يتفهمه تشتمل العبادة على شروط وعلى أعكام وعلى سنن وعلى منذبات وعلى ويخرج عن أطارها نكروهات ومثلة فالشروط هي أشياء يتحصلها الإنسان قبل بقوله في تقول عنها العلماء الشرط هو ما من عدمه عدم الشيء ولا لزم من وجوده وجود ولا عذر لذلك. الشاة لا لزم عدلها عدل الشاة. لا لزم وجوده وجود ولا عذر لذلك. توضيح ذلك. نقول الطاعة شرط لفتح الصلاة. فلا لطاعة لما فتح الصلاة. ولكن التودد ولا هو ولا هو ما افترعته كان متغاضي اليمن، أو متغاضي الجد، أو متغاضي الشمس في ما وزن عدني عرم الشيء فلا وزن يديد يديد الشيء فلتأخذ الإنسان الشيء لا يقلب الأجزاء ولا يتحن ولا الشرط ولا يقل ولا يقلف الإنسان شيء كما قلنا إن الإنسان تظهره الطهارة والذنب الصار أما إذا بخلط الطهارة أن يقلف لا بد أن يرفع الشخص من علم الشرط إذا شرط يديد إذا شرط صح فينفرد مذهبنا ببعض النظائر العلم لأنه قسم هو طلب شرط الوجود شرط طقه شرط الوجود وشرطنا نعم شرط هو ما يوجب على المسلم القيام بالعباده القيام بالعباده ان هذا الشرط لا تجب عليه نعم نقول ان الإسلام شرط الوجود طه قال المسلم هذا الكلام دعنا من الخلاف على كثير من مقاله مقارنه الكبار ده فيها اشرع ثلاث اصول كبير في نقول إما بقول الوقت شرط أن يوجد الصلاة، على ما يدخل الوقت، لا, لا يرجع عليك الصلاة. هذا يسمونه شرط وجود. شرط موجود. وهناك شرط صحة، وهو الشرط الذي لا تصح العبادة بدونه. هل أنت على وهو الماء أو متورط في شيء؟ فلا قيمة له. كنا فينا قهارة الصلاة، تطلعها، تقبل القيله. هذا يكون له سلوك صحة. بتأخذها، تقطع العبادة. وهناك شرط الوجود والصحة معنى شرط الوجود والصحة معنى وهو الشرط الوجود إذا تقل فإن الأولاد لا تجد على المرتبطين أو قاعد أنا دعني على قدام الشرط فلا تطح منا بهذا السلام سياتي تطح لأنه هي تفاصيل الأحيانة في, في بعد كلام بالنصمت لأنه هم المزيدة أكثر من هذا التأمام أكثر من التأمام نتائد شرط الوجود والصحة معنى ثم يكون هذا كله في خارج إطار الآيابة في خارج الإطار إلا الله إذا دخلت فيه باسم العزامة فيتفجد أن كل عزامة بل كل ما على أعطي الله بالفعل على عكمه هو جزء الشيء أو ماهيته الذي يقوم به كأركان مثلي فنقول إن أركان الثلاث الفاتحة والقيام والكوعب السلي فتشتمر على سين ومين وهو الأشياء التي ورد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإلتغى نبينا في الصلاة قراءة خلف الفاتحة وكال تشبيحاتها وتقول أنه رجالك على شنات من دون الفاتحة ومسألت بي شبنا ولا مستحب وتشتمل على مستحبات وتشتمل على مستحبات وهي إفضة أقل من رفتك السنة أقل من رفتك السنة هذه الثلاثة بلاوات في شخة العبارة لا تسمى لها فأي عبارة إلا إذا جاء المسان ديها على هذا النحو مستوثيان الأركانا مستوثيان الشروط مستوثيان الشروط أولا وعلي يحصل على ثانية إلاها مستوثيان الأسر أسناً متبناً بالمستحبار يأمر الإنسان دعون الله تعالى أن طلق عدالته الصحة ثم يتجنب المقرهات والمقرهات يتجنب المقرهات والمقرهات المقرهات هي الأشياء التي تسود العبادة فالكلام في الصلاة والقتل وإنشاء الله في الصلاة والانتفاة ونحن ذات أما النقران هو الأشياء التي لا يعاقب الإنسان على فعلها وإن هنا يرجع على فتها لا ما يرجع الإنسان على فتها إن معنى ليش تغطيها فإن عملها لا يوصل عليه جنة إلا إذا أطر عليه إلا إذا أطر عليه وهذا عكس المنذيب الذي هو يؤجر الإنسان على فعل ولا يعاقب عليه. فكره هو أن يأتم الإنسان بفعله ان تعمده وفكر به ولا تقوم أحيطة العبادة مع وجود المخطب من المشكلة الصلاة إلا إذا جاءت ثانيا هذا الإشكال هذه التقسينات أيها الدائح وأيها قال تقسينات غرورية يتعرف لها من سن سيتعرف لها غيره من المصنفين في القطاع الحديث عن الاجازات الاجازات او الاجازات العامه ويقدم كل شخص دعنى مقدم انما يتعرف في التبادل هنا بين شعراء على قناه بعض سيتعرف له من على ترتيب معين يختلف بين الاجراديه عنه في المعاملات فباع وجود تحالفات بين القطاع اربعه أودي اختلافات بين المذهب، بين واحد قائل المذهب، إذا عارض المستحب وعرض النقوض ضابط الرك تجد عجباً أيان بحث حيث تجد أركان الصلاة على سبيل المثال يأجع بعضهم خمسة عشر رقناً، يأجع بعضهم عشرين رقناً، يأجع بعضهم ثمانية عشر كان أي الحنفية ما بين الفرض والواجب، أي فرق الحنفية ما بين الفرض والذات ثم عناقات ولا نحن نحو ذلك، كل المتفرقين قد عارض لها مصنف أثناء شرحه. الاطباء كانوا وكتابنا كتاب مذهبي لم نتعرض مصنف مسائل كثيره لاننا قرانا بين مذاهب اتفق جماعه من واع في جوده الكتابه ويؤمن الكتاب على مذهب مالك على ما تكون هي الخطوه في مذهب مالك او رجح المصنف اشياء تلقى عليه ويرد بها عليه ويأخذ اشياء من من العلماء الذين خلقوه ونكتفي بهذا القدر على ان نبدأ أبو الله تعالى في باب الطهارة في الدرس القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتقعهم الله تعالى لمرضاته وبعضه